ينطق باسم الحجر ومفيش نبي زي في الشمس ويا الأمر اتخلقوا من ضيور آه يا أمنة لما تولد جبريل نزل سماء الله واحد أحد صلى عليه في سماء في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور anam allah rabb al haram wal beit ana tubti mushnad man ashman fi ahli al beit fi al mustafa في الحلم لما بكيت طب طب على كتفي بتوضي لما صحيت بدموع في كفي والكل جرح دواء وربنا الشافي وما فيش دم لرضا لو قلبي مش صافى عشان فيه في نظرة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 من في اهل البيت في المستشفى